ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق خصوصا للعالم والزاهد فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكبه أو حسودا على نعمة أو من يأخذ عليك غلطاتك فيا للعزله ما ألذها سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال المداجات وتضييع الوقت ثم خلافها القلب بالفكر بعدما كان مشغولا عنه بالمخالطة فدبر أمر دنياه وآخرته فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعي بالأخلاط فيذيبها وما رأيت مثلما يصنع المخالط لأنه لا يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم فيشتغل بها عما بين يديه فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق وما تزود فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كانا لا في عزله أما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه والنظر في سير السلف مقومه والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته واشتغل به عن الأكوان وما فيها فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغاب عنه إنما اعتزلا ما يؤذي فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلما من شر الخلق وسليما الخلق من شرورهما بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين ينتفع بكلامهما السامع وتجري موعظتهم المدامع وتنشر هيبتهما في المجامع فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها ليثمر له الصبر العسل وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم خصوصا لأرباب المال والصلاطين يجتلب ويجتلب ويختلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله ثم أين الأنفة من الذل للفساق فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به وكأني به وقد وقع في بادية جرز وقفر أمل مهلك في تلك البراري وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان للدنيا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذيذة يستصلحنا فيها لمناجاته ويلهم كل منا طلب نجاته انه قريب مجيب